قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قر ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قل ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ذَنبِ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِن ذَنبِ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ لَئِكَ دِمَاءُ مَن كُنْتُمْ يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن كَيْسٍ ترى كثيرا, كثيرا منهم يتغلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أَن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لبئس ما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 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَدَّتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى وَلَتَجِدَنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ يَهْوُونَ لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسْ سينا ورهبانا وانهم لا يستكبرون ذلك ل